يَا موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ْ مِنْكُمْ فَإِنْ اسماء ز ع فِي ش ٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله و الحسنى و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 فاذا ه م و ا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله و إ ل ى الرسول رايت المنافقين يصدون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 وتوفيقا و أ ل ئ ك الذين يعلموا ل ل ه م ا في ق ل و ب ه م ف أ ع ر ض ع ن ه م و ع ه م و ق ل ي ه م غير ربحيه ذات مضمون أ اجتماعي إلا موسوعه النابلسي للعلوم إذ الاسلاميه م و أ ن ف ه م ه و ا س ت ف ر ا الله م ا و الله ا ت و الحسنى ب ا وربك لا حتى يحكموك فيما لا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من و ي س ل م و ا ت س ل ي م ا ف ل ا و ر ب ك ل ا ي ؤ م ن ن و حتى ي ح ك م و ك ف ي م ا شجر بينهم ثم ل ا يجدوا في ف أ ن س ه م ح ر ج ا م ي ه م م و س و ي م النابلسي و و أ ي ه للعلوم أو ي خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ك م م ا فعلوه م ا فعلوه إ ل الله ق ي م ن م و ل و أ ن ه م م ا ي و س و ن ب ه ل ك ا ن خيرا ل ه م وأشد ت ا ب ل ت ي ن من ا ه م للعلوم د ن ا أ ج الاسلاميه م ت ق ي م ا وإذا ت ي ن ه من ل ي موسوعه ت ق ي م ا م ي ط ا ل ل و النابلسي ل ل ه ع ل ي ه م من ا ل ا س ل ا د ي ق ي ن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما